إِنَّهُ هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إِسْرَائِيلَ أَلَّا تتخذوا أَلَّا تَتَّخِذُ مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أوليهما بعثنا عليكم عباداً لنا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 Saltum li anfusikum wa in saqtum falaha fa itha jaa awadul akhirati yusuju hukukum wa lidkhul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 Anna la humu, aġalan kabira, anna lady la juminu na bila, xirenti ata dinna la humada bana lima. Wajad raulins, annu bixer riduwa, وَكَانَ لِلْإِنْسَانِ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا, وجعلنا آية يَتَنَهَرِمُ بَصِيرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا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 من كان يريد العاجل فِيهَا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا, ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا وَمَن أرادَ لآخِرَةٍ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًّا نُمِدْ هَٰؤُلَاءِ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 خور مذموما مخذولا وقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا إما يبلغان عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فَلَا تقل لهما فلا لهما أف وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَخَفِّضْ لَهُمَا جَنَاحًا ذُلٍّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارحمهما كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَّبُّكُم أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْوَّابِ نَغْفُورًا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 وَإِمَّا تُعْرِضَ عَنْهُمْ بَتِغَاءَ رَحْمَةً مِن رَبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُل لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقُوْدَ مَلُومًا مَحْسُورًا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 وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا واذا ذكرت ربك في القران وحده ولو على أدبارهم نفورا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 فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أَوَّلَ مَرَّةٍ فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون مَتَاهُ قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتموا إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسد إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا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 وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا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 وما منعنا أن نرسل بلا إِلَّا إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها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 إلا إبليس قال آسجد لمن خلق تطينا قال أرايتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا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 وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ من تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمُ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ لِلْإِنْسَانِ كُفْرًا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 ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلَ نَمَ مِنْتُمُ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الْرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بنئا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 فمنوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم, فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون نفتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الاخره أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وَإِذًا لَّتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَٰكِن لَّوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِنتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا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 وإذا مسه الشر كان يؤوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيلا ويسألونك عن الروح قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ وَمَا أُوتِيَتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا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 قل إن اجتمعت الإنس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله, لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا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 وقالوا لن من لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر لها نهرا خلالها تفجيرا فتفجر لها نهرا خلالها تفجيرا او تسقط السماء كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كَسَفَنُوتَاتِي بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلَ نَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ نُوتَ الرِّقَاقِ السَّمَاءِ وَلَنُؤْمِنَ لِرَقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا إلا قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا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 وَقَالُوا أَيْذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا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 لونتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لامسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات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 لا أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون ويقولون سبحانا ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا